استغفر الله استغفر الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد Let all اللَّهِ مَا فِي <تصفيق> السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي Yeah. <laughs> سمعنا وأطعنا قفرا لك ربنا وإليك المصير لا ينكلف الله نفسا إلا وسعها لها كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا وعلى الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما أطاقة لنا منه وحو عنا